وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعَقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ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 مِن وَرَائِهِم جَهَنَّمَ وَلا يُنْعَى عنهم ما كسبوا شيئا وَلا ما اتَّخَذوا مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من اللههُُ الذي صَخرَ لَكُم الْ البَحْرَ لِلتَجرِْيَ الْفُكُفِييِ بأَمرْرِجي وَللتَ بتَغُومِ فََّ وَلتَ بتَغُومِ فَمْلِك وَلَعََّكُم تَشكرُون. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيات لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يُغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ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 هَذَا بَصَائِرٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً ۚ أَمْ حَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ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 وَأَضَلَّغ اللهَّهُ عَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَ سَمهِ وَقَلبِهِه وَجَعَلَ عَ بَصَلْه غِشَوى وَجَعَلَى عَى بَصَرٍ غِشَوَةً فَمَيْ يَهدهِ مِنْ مدِ الل تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم ذلك من علم إنهم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أْتُوا بِآبَائِنَا قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ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 قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظننا قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا وما نحن بمستيقنين وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْنَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن ناصرين. ذلكم بانكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون